وَإِذَا لَأَتَيْنَا هُمْ مِن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَا هُمْ صِرَاطًا مستقيما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 ذلك الثَّلْثُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَاءَ بِاللَّهِ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبْطِلْ أَنفَاسَكُمْ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَظْلُمٌ